قالوا او ايا خير بضان كوويد او قلبكو ايو خير بضان انتواعي انتواعي انتواعي كل محاله وضع يعني عماش انت اهان الى كسو الجيس المغانين انتواعي الوضع مواضب يعني او عرفية وإلا يعني دائم دج سمايا كانوا كل مهاء لا يمكننا أن يكون لدينا منه غير مغدور وحلوات معه الله مستدعتم يتقل الله إلهي كعب سمستدعتم إنتاج أليك كريكستين أدوام خير بضن أو ير وعطة خير بضن هي يعني كبضن أو يعني كالبغو الله ربما <سلع> على سيدنا محمد المدن وعلى آله وتحبه وسلم بعلمنا بما دهلنا ذكرنا بما نصينا بصدره يا لطيف أبي يسر وعن يا تريم صلوات الله وسلامه عليه وحسيري بجود أحب, أحب الأعمال أعمال شركة الله وكالقعيل بدن يهي إلى الله إلهي أفتيسي إلهي حقيسي أن تموت إنظمة دواية ولسانك حرب كاذين رطبون أسهكوا من ذكر الله من أجل ذكر الله لغيان الذي غير ايوب يوسف لو قو ين اس حال صاحب الاعمال معنى عماشه طعوف وربضا الله اله حبيسي انت موت ان لم تدعى والحال لسانك لسان كاذب قد بن اسيك ويون من ذكري الله معنى اله بيسكو لا قو حاله شي هي لسان قال معناها هو قال وضجر الهي انا حسكي سي الهي حسكي سي وحواي اللي يعني ايمات اعبل اعمال بعد الايمان بج الله وايمان بعد يسي وها عماشي يعني ومتفضل البضن والو إلهي ووجعال بدنيهاي أصول ترابسين بدنيهاي إن معناها دقري وإلهي بعد الإيمان يقوله الله إلهي دقري إلهي أفك أتك حستي دائما لا إله إلا الله أفك أسكبحين دائما قلبك أسكبحين معناها قاوة معناها دقري إلهي فائد يلووينا إلى ذهي يعني خير بدنا إلهي قوسيها قلبي يا الهففوله انت قلبي انا يا عمي من ساعه انت مو بتقول لي ساعه وحالها ورمه يا قلبي اعرف جل انت سي ويا انت يعني ويا انت سي يعني جل انت سي يعني يعني صدك سي اصلها انما معناه وهو تجري الى هذا الدائم في الضائع يعني عرب هذه وقجلعه الدائمه والضائع الى يجري معناها ان لازم تتابع والله وحعمل ولا تموتون الا وانتم مسلمون انت وايه لير الله من الله حب الأعمالي أعماشا كاللو كان جعل بدايه أعماشا أول صوف صدو طاقو مغعيس إليه عقيته وصفصي بذيه إلهي إلا الله إلهي حقيسي أن تموت إن أدمتك والحال لسانك لسانك هذه ربنا سيحققيا من ذكر الله من أجل ذكر الله إلهي ذكره أجله سيحققيا لازم تجعل الله وغير إلا موتكاك مهدو باكي موتكو هايو قدو يعني الدونك التفارغين إلى يعني أو يعني أفكاد ذكر إلها خجوره معاد بن جبل آله وغيري وعسيري صوبانه عليه الصلاة والسلام وعكيسي أو أني لأعودن بي ونك اول سو تغي وع هاي وحايدي يا رسول الله اي الاعمال احب الله ان ايرس الله الله وسلامه أحب الأعمال الي من أضعم مسكينا من جوع ودفع عنه مغرما وخشف عنه كوبا ثالث أحب معنا أعماش أول صوب صدو أحكي أصوب سواب أو حاوث و ألو جعل بنيهاي ألو جعل بناهاي إليا عن العقهي نرغالي أما سئل الله أحب الأعمالي ما هو إليا مخطينا ما سئل الله إليا أحب الأعمالي أما صوب صدو ألو جعل بنيهاي إليا عن العقهي عمل من قف عمل قيسي واه معذوب مضاف حثا عمل من من عمل قي هوى قف عمل قيسي واه فقاسوا اد من مسكين وابا من اجل جوع جوع اجلسي وابا قاسا ماشا اني حكيه لو قلقى البني هاي سبحان الله عليه علي الصلاة والسلام انت كوراي ستن انت كدباي ستن كان جوعا شهر مريض عيالي شوح حرمضيسي الان انتاذي باهضة يعني درجة اصابة درجة وعاسي يعني هنقول ان انتاذي يعني اصابة لنقروا عنهم وحيث يعني مضافنا وحيث خطروا سجراء ماسك حدثتا ما توسلسوا طايا واكتحي الان الكريو شعني واه عمل من من عمل كي واه منكاس ودفع دين و منكاس ومسكين عنه عن مسكيني مغرمان دين دائمًا دنكه ديوه قدير كبودر انا ادفع عن مكا حديث مغرماني عنه على المسكينه مغرمن دنكه ديوه دائم تياس كبودر عليه الصلاه والسلام عمل من من عمل كي واقف عمل كي سي قف محترمه والمسكين والمسكينه ابو دي نقوله غرقوا ضاعوا بنقول في من جميع الاجل ابي اجليي ابو دي عيلي وحيسي يعني نكبه هنروحي سي دور جي سي وحيسي دور جيس اعصابنا هتيه دور جي سي اعصابها او دفع امسك او عملمان واي خف عمل كي واي او دفع اديو عنه مسيقه عقيس مغرمن دين كديو دين كديو دين تاديوي او كديوي امسك ماديويني دي او صب دين لغراو مثلا دين تي و او امسك و شو لا اله حسك حلو منك بس من فاسي او دنتا طبيتي اما سوسفتي اماس وعفي زي عملان عم حب الاعمال الي وايه الاعمال الي يا يمكن غاطي على الوضع وهل دنسدي اولو شو عملي يجرو اما يعني لو عفيو والهمز ذكي شف سيد عنه هناك مسكين كانسي قربان توربنت سيد وهاسي قرب قربس ناي قربس ناي اكتشيد انت هو قرب ده معن هذه شو حوالي فخر الرازي وعلى عكشي وحسري ما وحق تطقتي سوفيالكا يعني سوفيالكا بدك وين رح تكودي بتفطي وهي بتفطي وبيسى سرير اي وبيسى وهي تري حنروح سيدي داني انام ساعه انا قدارو سيره وشو يجري بعدي نكسوفي جاء هاي وحسي صد عشي نور او نور او مجعيس الى عشي وكرايو ها مثلا نور الى عشرة كوراية لما نور كده جعشت وهي تري وحن جعلها نور الى عشرة كوراية جعلها هاي بعد ايو تاسي وعن او سرير تاني لغشوه مسباح ده لغشوه انا فانوش طلغشوه نور, كي. نور كي إلا جنبسك مجدك أسجارا انتاس أشكرا هادي لكن المسكين أو باهن ونقريك أدوه درتيت أدوه شبتت نورك إلا عشيك أشكرا نوركيسي إنك باهن أداس لي داس أتسيسي نوركيس إلا عشيك أشكرا بعد وعشي لمرتا فورا دسي فالباهن لدي جوان. بس يعتو اسكعامها عوذي لهوية مانتئنن سدح وقت صوحية عظهور كي عصر كي اله مغرف كي واسكعامها يعني هلكعوه هلكعوني وحواه لايه مين كان باهض ولمها يسي باهض ايدي وغازو منظور اكاريك تاسي ايه خاصي صفيري يكي صوفي لعيات السلامة سببنا صلوات الله وسلامه وعليه احب الاعمال اعمال شكا لو اجعل بني الى الله الهي حقيسي لو اجعل بني هي. بعد اداء الفرائض فرضيالك ويشهدوا لبعده فرضيالك عيني اين اذا احاين لو وضايه عيني احاين هذا الوضايب بعد بعد جدوش هذو دي بعد يذي عمراش الهيق وصواب سين بنيه السرور فرح جيلي ووائق المسلم ان المسلم فرح جيليو ده فرح جيليو وقاس المسلم اه ده فرح جيليو قاس اه اليه مال بسعى لو سوشي اغني السوشياني النبيه وحسب منك اول حضلايو واختياثي سي, سي واختياث للجو يحاول السيد تهاسي والبأس الجواوي ادخال سروري في قاعد الفئيس قالوس فرح قيله مواعي على المسلم فرح قيله ادخال الفرائض العينية صلاة صلاة يعني يأكل شيئا بعد دي. ذكه دي فرضي هاك بعد قيدي صمتي حشتي طرائد العينيه كواسة عليها كواس بعد قودي أحب العمال إلا الله وحواه يدخاله سرور مسلم على المسلم المسلم لفرح قليو عليش هاو حواه هادي حاني ومعام بلوتد وحفرح قلي هايو يعني نعمه وقسو الدرس يأدو هنبي ليسي مصيبة إليه كرايب أدو شيكتد أما أتريكتد هم بيلا أتسيسد أما مصيبة يعني أو قلع الهات هنا إليه كرايب أدو شيكتد وكفرها أما سي أسوه مردت مركت يعني أو في أوبائي وليبخواه وحاسني وحا تسيسد وأفرها أما حاسوه أغير يعني محا تسيسد وأفرهايو أنا لواطع سخواه حا كل واحد اما سيء يعني على كل حال انت فرع ذلك واسأل الهلها صرور معنى يسو هواي قلبي وحاس لدنزل الهلها وقلبي اسمعان صرور الهلها يعني انك كي اما كيز هلو او مغا عيزي نفعي الهي يعني الصيو وقلبي اسواء ننزها ومعنسها كاسا صرور الهلها نما فرائش للخشايص علات بعيني فرض بعيني اللي ذا ذكر دي صومتي حججي قواسي شيء الى حبيسي اولو خواب بني هاي معان القدس رودي بحر يروح لو تواب بني مااني لاي عني أخصي إلهي وصار رواه ما أهد صلاة ده دو كان إلهي وعن قلت ريسو بيويسو لكن وعاد إلهي وجوهي أقول كنت أعصي وجوهي مثل حظاني مثل حظاني يلو وجوهي والصلاة اثار الصرور على قلب, الم... على قلب المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد مجمو وعلى اهله وسلم رب علمنا ناجحنا وذكرنا وذكرنا وذكرنا رب يسر لا تعصر عني كريم آمين محمد اهل صلوات الله وسلامه عليه وحفره حب الاعمال اعماشه اللهم العال برهن انا الى الله انا حقيسي حق اللسان عرب رب ادور عرب سيوا حافظ على دعاء الصوائل ربك اديل لي ديوا أحب الأعمال أعماش كالله كالله البريهي معناه أعماش تأوث رابلاً إذا الله إليه حقيسي حفظه لساني لسانك دونه الشواء لسانك وحيا لها أوه لغريوي أسكو لله أسكو ورأتك ورأتك ورأتك ورأتك معنا بأنتك ورأتك ورأتك ورأتك المهم مضى الشيكة المباحة وبالأو زيادة ذا أهل ما لا يعني أثقل محاولي معايلي أفكا وحيس كينا مال مكو كينا وحيس كادي واي ما لا يعني انتا معنا هواي دباس بجيزي ادي وحاكو ربطها هنا وحاكو هشي يعني بدل كيدي اروح وحاكو انظره أبو هيس ما له لسان كانه وحدو بخيص ما ساهل الله وحياه ومبعثي وأنفع عيان يعني اكل شيفتي ما الله ما معايلي عرب هتو في السكينة هتو حلوورا حلوورا مرحبا ما دون تنفق ليسوما سأل ليه ما علمه بسكره ما علمه بسكره حلوورا ما هاي ورح علمه بسكره ورحك هديسة نفعليه وحواكينه هديسة عله هان وحواكينه وحواكينه بلايذ ما يلفظ من قول إله ما رهنه لديه رقيب أكيد لما ملك أو إله يعني شغل هو بسكده اغرب هذه سارن حد ادي افكار كسوبخو قرايا وقت كاست اديل على دينين على كوارم كوارم على كوارم لمقه ورك الا يعني افك ان ضر و الله سبحانه وير قبول اعمال حق الله من الا و ايها اولغري إن أشكرا محفقا إن أشكرا محالا ياغير بين إن أشيك بين كالور محام كالور نمود وحيالا تلاتي الله وبهنين كالور, كالور. كالور. كالور. محالا يلي لسان كالإلالين والإلالين غلبية فسادها غلبية فساد كيفني وعاقوا فسادها بدن كاقوا فسادها بدنكوا كفسا زادوا او بيوفسا زادوا ونسانك الدور ان قلبها حلاوهها بسات ولعاه قلب ينفساك في سينه بدك اعملها كفسا زاد ما في سي لو كفسا زاد او محاوله وحاولت اجعلها يسا عدي لساهر الى لن وبين له ادنى غت ويجب الآن يعني اتكو رميسد وحادها يعني ان اضيها قلبي اسفساني قلبي اسفسك جيدة انها وحن لأسه قلبي فسادني وحن هديك قلبي فسادة فسادة بدنك عمره يعنبش يقولها عمره قلقارها يعني اوه قلبي قلبي ولم نضيوها انتكى سال دران بيدي ان هو ابراهيم وحال وهريع على العاقل وحاف عاقلك أن يكون هذا بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه صحف إبراهيم حواه يعني إلهي يعني أنا وإبراهيم صحفة أوسودتي صحفة إبراهيم وموسى صحفة اللي جرم أخنه فالدرات إذن حافظا للسانه وحافظا يعني مين كثيره وحبك شو حبل عملك سوب هاي او كثيره يعني وحوايه ورك بها حاست ميد عمل فنيسز كم دي هذه استرايد قدديهم وهي لها الكدهيسد وكا ويراها حسابها فينت الىه لما انطق حواسك لو على الارض لما لما حاسده او يعني تباقنا وحالا قلت ايه هل حكمه دو جرده محايته وحد مخلصي خبطناه يعني او مقعيش ادار كيس حبطي وحيالها قعند كو خبطناه حواسيش انت ايه لسانك كيس والي يريه بحالو يريه انا شغول كيس زيرانه قالو يريه هلا لن يريه عرب لن يريه انت قليت عندها ورسكوا قالما والله نبدا دو لاواي ار غنباواي تاع د هلامباواي تاع ماكيلمواي كلخوهي لسانكم حواي حلو نجمه معايا تاع هنا يا رمضان ماركه نفقد ذاتي في شراء وحده اسكتش دين الماء لوادي والروى غير شيء والروى هذا الشيطانه هو صوره مع بطنه وحسن معيه وحيا او ملء كالهدو وحاس حان ابوهد عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرئي تركه ما لا يعنيه عنيش كاسوائي اسلامك ننك اسلام المرديسي ونهجه وحاكمته وعياه وحوترين ان اصلافه نتبعي احبوا الاعمال اعماشا تقولوا ثوابلا الى الله اليه حق يستحفظ اللسان لسان كالقصة الله اللسان كان بياد ايضا دا داين هاي وكو حمكة جديدة الله وصانا واحكا ستقوين وحاش كوكينا ويا لقع انتال كوكينا كرنش كوكينا محايا ليس سيد ابو صديق هذا لديس وحاكمت لهاي عرفت سوجي دي روحته جري جير هذا الذي اورد للموارد ما ليالك انقلق انك اغريته للمال عرفت سوجي احس هذا الذي اورد للموارد كان وعوي كما قلت ان اوري اروري هي كان وعوي ما قلت انقلق اغريته كان مرتو حل رواء انها سآت لو الهاليو الليلين حال قيمس لها بس او حد كورا بتاع وحاوين كوهشي افكا كدرن وحاوين اسكوكيني كراوها بس اوين انكوكيني كراوها حدو على فضيها مقاليش يجوك وحال الوضع وحال رواء سومال يعني وروا نوادات لو صوابها مدعيسة اوه لو هالو وحالو سوبيوها يا وقتا لو سوبيوها يا حالو سوبيوها بأيس ملو صوبه لأيديوك الأول ونطوع ربما بقول بلين غاطة انتهى بلين غاطة مسلحة صوبية دولة إستاء مرسو هايسو وعنى كل هاي في طول كان حمر صوبوحي بأيس ملو صوبه هايو منك يعني ننول انتهى, انتهى مليون أسهل الهاي أو بأيس أسهل الهاي ملكم صوبه لأيسو وحلو صوبها يعني او محترايو والتوشس له وإليه نوافجيه كاسا وكوفيه أنا مارك مالك مكوكيني وحاك مكوكيني أفخار أشكوكيني وحاك مالك بلا أشكوكيني كراه الدور ستيت أو حي يعني أنفعي أكل أواهدي ما أنتوه معناها كواهي أحب الأعمال إلى الله سوبنا صلوات الله وسلامه عليه وآسينه أحب الأعمال أعماج كالقعيل بذنهي إلا الله إلهي حق يسيره وكالقعيل بديناي الحب في الله إلهي تغتيسه لسكو جعلها ذواهي والبغض في الله لله آه في الله إلهي تغتيسه الله نعوه وحلو نعوه الحب في الله فهي أفضل الأعمال طول ماذا أفضل الإيمان على كل حال وحسكوا الإيماني لما أعدي حبك وهوكو التعلقات الغلبي امانك اقول اسبوي <تصفيق> عمل غلبي واي <تصفيق> عمل انه عبره اقول اسبوي يعني اعماشا اقوله كالقع البنه الهي حقه له كالقع البنه هاي معنى اقول صوابسين الحب في الله هي الهي برادسي. وشو جعلاد والبول في لا اله الا دالس هناه معناها عبد الهي دالس الحين سما لو شو بي يعني مو يعني خيره واحسان يعني شيء حلو وسيء التحي على كل حال اصل كان في الله في, في الله لا برفي وما شاء سببي على <تصفيق> معناه إليه دا عدي سوف تلسكو جعله هادو مع سيري سوف تلسكو نعو قاسو ايه أفضل الأعمال وايه دي أحضل <تصفيق> يعني في ذا بمعنى سرية لغيانو أعمال وايه حديث كي نبي السيري في النفسي معناه بسبب النفسي بسبب النفسي نفتي المؤمنة أو المؤمنة هاد مئت بغل ومن الإبلاعاتين ما في مؤمن أديش سوب تذي بقل هلالة عهد بقل هلالة عهد سوب تواية فيه وعثمت فذلك الذي لم ترني فيه بسببه أيضا ساسوك معنا <تصفيق> يعني أحب الأعمال هو هذه الحب في الله والبرد في الله وحيئه نغذين حال ونغمان منك ايمانك ينسك او مغاصي الى ادري روح جعلان الى ادري روح معا انها كامل الاسهيه يا اي حديث كلام حق سو اضوري مرفوعه منن لله وابغض لله وابنكي جاء الى ادري روح وعطاء لله لا يصح ادواء ومنع لله او انها اجيض وحوراء فقد استكمل ايمان مكاسيمه ما كمل اي شيء حديث قد حديث يعني <تصفيق> لما يجي صح ادعس وحعلان لما الحب <سؤال> في الله <سؤال> والبوء في الله لما بانك إلهي أجلي وعلى الله إلهي أجلي وحنور جعلها أضر باب ويواء إيمان كأسوشيسي أسر أو إيمان كأسوشيسي كمية أهواء معايا يلي حب في الله لازمة أنبي ذي إله أزعلها قولي ذي إله أزعلها قولي هل هي ان بيديس جعلها معياله معا يعني اشجعلها أشجع هل هي جعلها دين هل هي انت وحيد اثارتو بسراعه محبضو دي محاكمه دا يعني انا فاكتو بسراعه امر كبه ودعاء سوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحسري احب اهلي احب اهلي اهلكي وحاقو كل دعيل بضمن هي ان وجعلها الي حقي احب اهلي اهلكي قومي والدعيل بضمن هي الي عن حقي فاطمه الزهراء ابا فاطمه وزهراء هذو اي ابا فاطمه هي وحا اهلكي ان وجعلها ابا فاطمه ياسوبنا الشيء عليه الصلاة والسلام محاوة حديثي عن سوبنا وحسري سيد علي عباس سيدنا علي وحسري عباس الويدين وحيرين يا رسول الله أهل كاذي كالأدقو جعل برنته بكوين وهي فعدي وحسري أحب أهلي إلا ياكا أني له وكالأو وكالقعين برنته حقيري فاطمه الك او كل گعل زهراء واه فاطمه لو ملعوي ان يعني ايدي اولاديدي قوي ماتت قوي جعل يذا جعل ماتت يعني إليه وكريوه معنى فضموا قويا لو وضع إذا إي أولادز إيه كوي جعل أمن يعينا ناسك قويا واقع خبر أو حديث ضعيف قويميد وسائيا وري حافظ دمشن يقول في الهدوث والدين عندنا وحاسر سوبنا